ر السماوات والأض وَما بين ما فبُه وصطاب للعبادته ر السماوات والأضي وَلا بينهُ ما تعبُه وَط الذادة هل تّم له سمّ هل تله وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ الْعِظَامُ سَوْفَ يُخْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مَتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ أنا خلقناه مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ قَالَ رَبِّك لَنَحْصُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْصُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَنَّمَجِدِّيَ أَرَادَكَ لَنَحْصُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْصُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَنَّمَجِدِّيَ كَمَا لَنَنْذِعَنَّ كل شيعة أيهم لا نحن نعلم من كل شيعة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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا قال كم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى لَن <تصفيق> نَّمَدَّ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وأضعف جندا لَن لَن وَشَوْا فكَن ل وَاضْعُفُ دٌ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربك ثوابا وخير مردا